بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وعد الله لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هُمُ نَظَاهِرٌ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أم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 كانوا أشد منهم قوته وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُلَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَاعُ وَكَانُوا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَتِي يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَتُبْحَانَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تَصْبَحُونَ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 فَيُحِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم غير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرا الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه و.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 بينا الي ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا ليكفروا بما اتيناهم فتمت فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتتلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من تفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفر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 وليذيقكم من رحمته، وليزيّقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من فَأَرْسَلَكَ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ إِذَا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَذِهِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن اسْمَع إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً